فيه التفاضل سواء بسواء يدا بيد والشعير بالشعير قد يكون الشعير مثلا انواع كثيرة فكله يعتبر جنس واحد البر جنس واحد دام يشملها اسم كلمة بر كلمة شعير كلمة رز مثلا الرز انواع كثيرة ومتعددة ومتفاوتة لكن كلها يشملها اسم رز فما يباع بعضها ببعض متفاضلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزياده فيها إذا بيع منها شيء بما يوافقه في العسم فالرز بالرز مثلا رز يساوي الكيلو مثلا عشرة وأكثر ورز يساوي الكيلو ريال واحد وهكذا فكلها جنس واحد ما يصح ان يباع متفاضلا فدل على ان ما اتفق في الاسم جنس وما اختلف فيه جنسان اذا اتفق في الاسم كالبر والتمر والزبيب فهما جنس واحد واذا اختلف تمر بزبيب بر بشعير فهما جنسان نعم وعنه أن البر والشعير جنس لأن معمر بن عبد الله قال لغلامه فيهما لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل رواه مسلم والمذهب الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأعيان الستة فإذا اختلفت هذه الاصناف الستة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم وعنه أن البر والشعير جنس واحد لأنه مطعوم ونبات وزرع وهكذا فيه صفات تتفق جميع لكن الرواية الأولى هي الصحيحة وهي المعتمدة على الدليل لان ما روي عن عبد الله بن معمر رضي الله عنه أنه قال لغلامه لا تأخذن معمر بن عبد الله لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل وهذا والله أعلم المراد به الجنس الواحد وكان يقول وكان طعامنا يومئذ الشعير أكثر طعام أهل المدينة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم الشعير ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير وجبتين متواليتين منذ قدم المدينة حتى لحق بربه عليه الصلاة والسلام وكان أحيانا يتوفر عنده المال فيؤثر به عليه الصلاة والسلام وهو في حياته نفسه بالاقتصاد التام ما كان يتوسع توسعا إذا وسع الله عليه فإذا وسع الله عليه كان يواسي به ويعطي منه وهو يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ويمو ويبيت جائعا عليه الصلاة والسلام ويربط على بطنه الحجر من الجوع ما كان يتوسع في الطعام والمآكل والمشارب عليه الصلاة والسلام ولو توفرت عنده الخيرات فاعطى رجلا غنما بين جبلين ما يحصيها عد لاجل الاسلام عليه الصلاة والسلام ولذا ذهب هذا الرجل الذي عطيه هذا الغنم قال يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاما لا يخشى الفقر وعطى رجلا مئة من الإبل ثم طمع في زيادة فأعطاه مئة ثانية ثم طمع في زيادة فأعطاه ثلاثمئة ثلاثمئة من الإبل عطية واحدة عليه الصلاة والسلام وهو يربط على بطنه الحجر من الجوع عليه الصلاة والسلام العطاء يعطي عطاء جزيل من أجل الإسلام والتأليف وقد يزهد في المال الكثير للدعوة إلى الإسلام عليه الصلاة والسلام كما اعتق ثمامة ابن عثال وهو يقول إن كنت تريد المال فاطلب ما شئت لما أسره الصحابة رضي الله عنهم وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وربطه في سارية المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه خلال ثلاثة أيام يقول ما وراءك يا ثمامة يدعوه إلى الإسلام فيقول إن تقتل تقتل لا دم وإن تمن تمن على شاكر وإن تريد المال فاطلب ما شئت تعطى ما طلب منه المال عليه الصلاة والسلام ولا قتله وإنما من عليه قال اطلق سراحه خله يروح فذهب رضي الله عنه إلى ناحية من نواحي المدينة واغتسل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك خلال ثلاثة أيام الرسول يمر على ثلاثة أيام وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول له هذا الجواب يقول ما عندي غيره إن ثمن ثمن على شاكر وإن تقتل تقتل لا دم لأنه له سوابق في القتل وان تطلب المال اطلب ما شئت لانه امير منطقة اليمامه كلها يفتدون بكل ما يملكون فاتقه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ منه حبة حنطة واحدة عليه الصلاة والسلام فقال كره ان يسلم وهو مربوط رضي الله عنه ثم استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة وذهب إلى قريش واعلمهم وأعلن إسلامه رضي الله عنه وارادوا الفتك به قال عقلاءهم لا تتعرضوا له إن تعرضتموه ما أتاكم من الميرة شيء ثم نادى في نوادي قريش وقال والله لا يأتيكم تمرة ولا حبه من اليمامه الا بعدما ياذن النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول عليه الصلاه والسلام لا ينظر في مصلحه الاسلام والمسلمين الى مال ولا الى عرض من اعراض الدنيا يقول والمذهب الأول يعني المقدم في المذهب هو القول الأول بأن البر والشعير جنسان والتمر مثلا والزبيب جنسان والذهب والفضة جنسان وهكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العيان الستة فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد يعني اختلف بر وشعير اختلف بيعوا كيف شئتم صاع من البر بخمسة آصع من الشعير بشرط واحد وهو أن يكون يدا بيد وقال لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد رواه أبو داود وحديث معمر وهذا نص في أنه يباع البر بالشعير والشعير أكثر لأن الشعير أرخص وأقل فائدة من البر وحديث معمر لا بد فيه من إضمار الجنس الواحد يعني إذا كان جنس واحد اما بيع جنسين فلا يلزم التساوي والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل مسافر جمع المغرب مع العشاء في وقت المغرب فهل عمله هذا صحيح علما بأن هناك جماعة أخرى تسلي المغرب ولم يسلي معها بل صلى وصاحبه لوحدهما وهو يعلم بعدم جواز إقامة جماعتين في مسجد واحد إذا كان مسافر من قبل ثم صلى المغرب وجمع معها العشاء فلا بأس أما إذا كان يريد السفر الآن ولم يكن على سفر من قبل مثلا أقام بمكة عشرة أيام ثم صلى المغرب وهو يريد أن يسافر فلا يجمع معها العشاء لأنه ما دام أقام في مكة عشرة أيام فيعتبر مقيم فلا يجمع حتى يسافر بالفعل أما إذا كانت قامته في مكة أربعة أيام فأقل ثم صلى المغرب ويريد أن يخرج فلا بأس عليه أن يجمع معها العشاء لأنه في حكم المسافر يقول من لم يكن معتادا على صيام الاثنين والخميس وأحب أن يصوم يوم الاثنين الموافق خمسة عشر من شعبان ما يجوز تخصيص يوم خمسة عشر شعبان بالصيام حيث لم يرد إذا كان ينوي أن يصوم الاثنين مثلا أو أنه يوم الاثنين الموافق خمسة عشر شعبان مستريح وليس عنده عمل ويريد أن يصوم ثم متى ما تيسر له مثل هذا مثلا سيصوم فلا بأس أما إذا كان خصص يوم الخامس عشر من شعبان خاصة فلا ينبغي هذا لأنه خصص يوما بالصيام لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيامه يقول حضرت من مصر للعمرة لأول مرة لي وأريد عمل عمرة لوالدتي ووالدي ولنا في مكة وهم متوفون فهل يجوز ذلك ما دام دخل ما دمت دخلت مكة بعمرة وعديتها والحمد لله فلا يحسن أن تخرج لتأتي بعمرة أخرى وإنما أكثر من الطواف بالبيت شرفه الله وأدعو لنفسك ولوالديك وأولادك ولمن أحببت وإخوانك المسلمين ولا تخرج من أجل الاتيان بعمرة. اما ان سافرت الى مكان ما قريب او بعيد سافرت الى جدة لغرض من الاغراض او سافرت الى المدينة لزيارة المسجد النبوي او سافرت الى الطائف او لغيرها واردت العودة الى مكة فتعود اليها بعمرة عن نفسك او عمن شئت والميت تعتمر عنه متى شئت والحي لازم أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة وتعلمه قبل أن تحرم عنه يقول ما حكم قص المرأة لشعرها فوق الكتف بقليل هذا لا يخلو إن كان فيه مشابهه للرجال فلا يجوز فيه مشابهه للكافرات فلا يجوز إذا كان القصد تخفيف الشعر مثلا لأن له كلفة مثلا وأرادت أن تقصر منه فلا بأس بهذا وإذا كانت ذات زوج فالعبد من إذن زوجها يقول من اشترى ذهبا من صاحب المحل واعطاه بالقيمة شيك الشيك المتعارف عليه اليوم أنه مما يصرف في الحال ولذا أجاز بعض العلماء رحمهم الله دفع القيمة شيك لأنه في حكم المنقود وهو بالوسائل الحديثة ممكن أن يصرف والرجل عند صاحب الذهب يقول في حج العام الماضي حججت شل لم ابت في المشعر الحرام لأن العمل يبدأ عندي من الساعة السادسة صباحا إذا تركت واجبا من واجبات الحج فيجبره دم والمبيت بمزدلفة بالمشعر الحرام واجب من واجبات الحج وما دمت لم تبت فيها ولا إلى منتصف الليل فيلزمك دم وإن كنت بقيت فيها إلى ما بعد منتصف الليل فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الانصراف للضعفة ويلحق بهم ذو الحاجات كيف يقضي من فاته ثلاث ركعات من صلاة العشاء من فاته من أدرك ركعة أدرك ركعة صلى مع الإمام الركعة وجلس الإمام للتشهد الأخير وسلم المسبوق يقوم ويأتي بركعه ثانية لتكمل الركعة الأولى ثم يجلس للتشهد الأول بالنسبة له ثم يقوم ويأتي بالركعتين الباقيتين ويجلس للتشهد الأخير ويسلم يسأل عن سنة النصف من شهر شعبان ما ورد في تفضيل النصف من شهر شعبان أحاديث يعتمد عليها وإنما ورد الصيام في شعبان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان كثيرا عليه الصلاة والسلام لكن ما ورد تخصيص أيام معينة مثلا يوم كذا من يوم كذا فكان يصوم عليه الصلاه والسلام الايام المتواليه من شعبان ويكثر عليه الصلاه والسلام فاذا صام المرء من شعبان وأكثر الصيام فحسن وإذا لم يبق على رمضان الا يوم او يومين فيتوقف عن الصيام الا رجلا كان معتادا يصوم هذا كان يصوم الاثنين والاثنين هو يوم تسع وعشرين من شعبان مثلا او يصوم الخميس ويوم الخميس مثلا يصادف ثمان وعشرين او سبع وعشرين من شعبان او تسع وعشرين من شعبان فيصوم اذا كان معتادا الصيام يقول اقسمت يمين على زوجتي بان لا تكلم اخوالها ولكن اتى خالها للبيت فما حكم يميني اذا كانت يمين قولك مثلا والله او حلفت على زوجتك يمين بان لا تكلم خالها فالافضل لك اخي ان تكفر عن يمينك ولا شيء عليك يقول إنه اقترض من أحد البنوك الربوية قرضا لأجل الزواج وإنه نادم الآن وقد سدد ما عليه أقول عليك الاستغفار والتوبة والله جل وعلا يتوب على من تاب ولو أنك استشرت طالب علم قبل أن تقدم على هذا الفعل، لكان خيرا لك ولأرشدك إلى طريقة تنجو فيها من الحرام، لأن الربا شأنه عظيم، خطره عظيم على المرء. المرابي محارب لله ورسوله، والمرابي ملعون والعياذ بالله سواء أكل أو أعطى الربا، وكذلك الشاهدان والكاتب. ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وإن لم يأخذوا شيئا لأنهم أعانوا على الإثم والعدوان وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يكثر الربا ولا يسلم منه إلا القليل من الناس فالواجب على المسلم أن يحذر ذلك وأن يبتعد عنه فان كان وقع منه شيء من ذلك فيستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا والتوبة الصادقة تجب ما قبلها يقول أليس البيت حرزا لما هو بداخله لا حرز لبعض الأشياء مثلاً السجادة في المجلس المجلس حرز لها الذهب في المجلس أو في الصالة ليس حرز مثلاً لكل شيء حرز مثله مثلاً الطعام حرزه في المستودع مثلاً وله مفتوح داخل البيت وهكذا كله عين بحسبها فالذهب إذا وضع في المجلس أو في الصالة أو في الغرفة مثلا فليس بحرز له لأنه يحفظ ويقفل عليه يقول لاحظت بعض الاخوه في بيت الله الحرام ياتي او يرتكب عده امور شركيه مثل التمسح بالكعبه والتعلق باستارها والتبرك بالحجر الاسود ومقام ابراهيم لا يا اخي هذه ما يصح ان نقول عنها امور شركيه هذه منهي عنها لكن ما هي شرك الشرك أن يدعو غير الله أما مثلا استلام الحجر الأسود فهذا سنة ولا ينبغي أن يزاحم عليه وأن يؤذي عليه لكن إذا تيسر له فحسن والالتزام التزام من الحجر الأسود إلى الباب أو من الحجر الأسود إلى مدخل الحجر من جهة الباب مثلا هذه سنة عند القدوم أو السفر وليس بدائم يلصق الإنسان صدره وذراعيه وراحتيه وخده بالكعبة ويسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة فما يجوز لنا أن نخلط بين هذا وهذا لأن الشرك شأنه عظيم وخطره جسيم والله جل وعلا غني عن عمل المشرك ايا كان يقول عليه الصلاه والسلام عن ربه تبارك وتعالى انه يقول انا اغنى الشرك عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه يقول ما حكم عمليه المقايضه في المنازل عندي منزل صغير واريد ان اقايضه على منزل كبير وادفع فرق ذلك لا باس بهذا هذا يجوز لان هذا من الامور التي لا تدخلها الربا فتبيع مثلا المنزل الصغير مثلا بمنزل كبير وتدفع الفرق او العكس تبيع المنزل الكبير بمنزل صغير وتاخذ الفرق هذا لا ربا فيه يقول كلفت بعمل عمره وسلمت تكاليفها ثم تبقى بعض المال هل يحق لي أخذه أو أرده إذا كان أعطاك إياه على أنك تنفق منه وما بقي ترده عليه فترده أما إذا كان أعطاك إياه لتستعين به ولم يرد منه شيئا فهو لك حينئذ سيارة قديمة بسيارة جديدة مع دفع الفرق هذا لا بأس به يجوز لأنه لا يدخلها الربا حصلت على عمل لكن بدون عمل مقاوله بدون اتفاق على السعر حسب ما اتفقتم عليه إذا كان من باب الثقة وثقوا بك على أن تعمل وتطلب تكاليف عملك ونسبة معينة مقابل أتعابك فلا بأس بهذا والله أعلم